ن نئی بر مہی إِلَّا فإنه سيهدين تجعل ذا كلمة في عقبه لعله وقالوا له لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم Nothing. فُرُبّ الرَّحْمَنِ لِبْيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَحْوَرُونَ وَلِبْيُوتُهُمْ Oh الشرقين فبئس ذهبن بك فإن بلدی الک نس مستق ا اسلو اصل من اصل نیوں کو مو سولی نجان ولقد أرسلنا موسى بآيات نور فلما سج وَمَا نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك فيما عهد عندك اننا لم شَفْنَا النُّهُمُرَ عَذَابَ إِذَا هُمْ يَنقُصُونَ وَآدَمُ فِي الْعَرَاونَ فِي می علری محل أنا خير من هذا وقُتْرِينِ وَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَاقْ قامُوا إِنَّهُ كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقلنا منهم فأغرقناهم پنجاب